بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنونك إنك أرأى حديث قلني سغلفة له الحديث التاسع عشر حديث قلني سغلفة عن بل العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابا عباس عبد الله آل بن عباس الراودي فهمي قال نجلي عبد الله بن عباس كان ابا عباس و هي وفي المتباهة يكتوب كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي ديد ذوبان تهجرا يوما بياتك فقال رسول لنجله يا غلام يا مجاجرين يا بي والي يابتني دويد دوبان آياتني رسول ربي دي منجججو يا مجاجرين إني أعلمك أن سبرسيسا قلمات جججو تواهي احفظ الله ربيك تيفتل يحفظك ربيك تيفتا احفظ الله ربك تفتل تجده نأغرت تجاهك فلدرك يتبت إذا سألت يو قلت فاسأل الله ربك تفتل وإذا استعنت يو قرقر السبرباد فاستعين بالله ربك تفتل وعلم بيك أن الأمة تفتل توتي لو اجتمعت يو والقيت على أن ينفعوك بشيء وهين سفينا بقا وهي سيبوهن جت يو والقيت توتي وقابي لم ينفعوك وما سين قرن إلا بشيء قد كتبه الله لك والرب سيبري السمليء وأمبراثي فلندنداين وإذا جتمعوا يوالقين على أن يضروك سمير رتي بشيء وهين هم من نمك نجد أن يوالقين تؤتىكم جرتونه لم يضروك سميرا إلا بشيء قد كتبه الله عليك والرب رفعت الاقلام قلم نوابرسيت الفورمته وجفت الصحف مدان التمبرهل غوغي ستهي روانه هند هم اول دبريمله وان برا حراسي غدو في غدول لند داني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الترمذي تؤديس حديث كانا حديث مكوني قاري كل كل رجل وفي رواية غير الترميذي وذو ترميذيين أدس ملي تبرو كيستي أكنا تجير احفظ الله ربي كي تيفطل تجده أمامك فولدرك كي تتقرتاه تعرف الى الله قرربي بيكم في الرخاء ويتآ بل انك عبده يعرفك ربي انسي بيك في الشدة ويتآ في التجابات واعلم بيك أنما أخطاك وانتسي تابي عدلت ربي سنتقو جديم مرتاسي لم يكن ليصيبك كاستوك تاني وما أصابك وانستوك كرب ستوك إليه مرثي لم يكن ليخطئك سبيرك دبر تاني سيمتك واعلم بيك أن النصر تمثي ربي مع الصبر أبسا والجنجير بيه قاتي أبسي, أبسي ربي سي تمثي ملي يو أبسا لبدي وأن الفرج فرين في ربي كربنا ما مع الكرب جنكا وجيني بعد جنكا أتجه إرغا تجنك أمتي ربي في فراء وأن مع العسر جبيرنا وجين يسرا لا فنتيت يجرى أجرى حديثني كوني الإمام الترمذي تواديس كتاب إسا الجامع كجدا مكثت غرو جرو سنن إسا حسن غاري تاجده، حديثني كوني واحد في كثتي أمته، توقفان احفظ الله جل ربي كتيفات لو جد مراني أتجرب بي إيجاد لو جد صورة. اجاجيني ربي go سلامتي قدامي العالمه توكو قدري جدا ما كلام متا شرعي جدا قدري كجدامو وربي اذلت مرتستي فد وجت اتصبروا دان شرعي جون امو وربي شرعان في الركاهره تصبري جت يوها سواته دغو ام يو اججتا ته جلدي مودان يو حلالتا تي حلال ما اساب قران جلدي مي جچو رسول ربي صلى الله عليه وسلم اقتربنتي فتنوه من يجران جزاء سال نوح من يجران جزان اسا يحفظك اجران ربي, سا ربي تسيتي ساجران سيك ربي أموفو الدراكيت التعترتا عذراً من دانمت ربي انتيفته غسلمان أرجمه توكل ربي تؤثي إسح وقايا يا جدامك وقايا خلمت ثم سربي وقايا في رعاية جاتشو لما كان أرغتنا مني أجج ربي إيقاته وقايا جاتشو وان نما دررنا مرادة بسو جاتشو رعايا جاتشو وان نما قمت شيث أرغتشو جاتشو رفعت الأقلام وجبت الصحف جتشون. قَدَرِ رِيَوَانِ رَبِّي مُرْتَجِسَ ثَبَتِ إِرَابَ حَمَيَ جَرَبَرِ فَمَيَجُّو تَعْرَف إِلَى الله فِي الرخاء يَعْرِفْكَ فِي الشِدَّة جِتْچُونَ امُو وَعْلَمُهُ بِكَاسَتِ أَمَتَه ثُقُّو حُجِي كَلَمَتَا مِنْدَ حُجِين غَابِرِ رَبِّي وَفِي في دا في رب بِنْغَبْرِجْ جَوْهِي بَعْدَهُ نَمْنِهُ جِيْجَلْ كَابُوْ غَبْرِجْ نَمْنِ مِنْ دَعْ كَنْهُ فِي نَتْلَةِ أَتْيَالُ رَبْبِيُ قُدْ دَارَجَةَ صُوْ غَبْرِجْ رَبْبِي بَعْدَهُ جَاءَتْ صُوْ غَسَلَ مَكَابَهُ سَكَوْ ربما إسحاق قرروا بيخو يجن ممن في كافر غارفه بدالن خساتي والكتاب كلامه تأ ألوهيم ما ربي بيكورة بكمس ألوهيم ما ربي ور إسلام ما قفت Waitakana jennu. Namni tola oolu. nama badida laguuti miti jekju. Namna tola oolu yu rabbi isabeku goutu da. Rabbi nga britcha uhi beeku jekjun. Gosalamati ammas. toko ammas. Tokko. bekum sawali gala Kharabin Gabrota sauvi beeku, kaujii isani Ratti Rabbin ke nälä Kawji isani arguje wali galatti, kaafir alle, Maraw. alle, marau, thalmeta beekum se kupa arjuje tu, umina, isatum sun, isagar أَكَّنَتِي أَدْدَنْقُونَي بَرَكْتُّ دَنْدِنَّا رَبِّين وَالرَّبُعَا إِرَّابُو فَتُنُهَا تَعْسِسُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ